البارحه يا روح روح خنجرتك حديد البارحه يا روح روح خنجرتك بين الضلوع ركتاها حكم الغالة خلقك تطعني وأنا اللي مستفيد يدتك أنتك اللي طعنة من يدك في ديتها محبتك تجري بدامي من وريد يا وريد بين الظروع العوج بخشتها وقلبي بيتها <تصفيق> ولي انت لك قلبي لغيرك ما يلينها الحديد ولديت لك عين لغيرك ما بعد لديتها ولي من القصيد اللي تثير الصمت الجمهور لا غنيتها ونشرتها بشار مجال لا للقريب ولا البعيد على غناف المختلف كل انقرى من شيء عقد دنيا لي قبجيت كاللي فرقا عن كل جيت والشفال لي هرجاها معسول يخر ببيتها لا قلت اريد وقالت امر قلت ما ادري ويش اريد قالت على من يا ليت انا ما قلت انا بغيت اخطيت رنين المرات في ليالي النسان نسجلت هزتني الذكرى وسرتني وانا سرتها مدري بطل مدري خبال مدري ذكي مدري بنيت مير المهم من العنود اليد عتني جيتها وان عقب التعاب والليل والبرد الشديد أقول ليالت الليالك العيالتها مرت شيقاها لا أشتقي ولذت سعدها لا أسعيد ولذ من اللي في يدي ولذ منها الجامران لي في يدي ضميتها